وَإِذْ أَقَلَ اللهَّهُ مِيثَا قَلَّ بينَأَُوتُ الْكِثَابَ لَُبَيد نَّهُل فِ وَلَا ثَفْتُمونَ لَتُبَينٌ النَّهُلٍ النَّاسِ وَلَا كَكْتُمونَهُ فَنَبَذُهُ وَر أَبُهُورِهِم وَشْتَرَوبِهِ ثَمَنَ قَللَ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَضْرِبُونَ بِمَا أَنفِقُوا مِثْلَ كَلِمَاتِ الْجَاهِلِيَّةِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَبْنُونَ الْبَيْتَ عَلَىٰ تَمْرِهِ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 كَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَار رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا